وَإِخْرِجَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادٍ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَخَذَّمُوهُمْ سُخْرِيًا حَتَّىٰ أَن شَوَّكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا عَصَوا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 انكم كنتم تعلمون افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم